وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا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 عطاءا من ربك عطاءا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا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 قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إن لمردودون في الحافره أذا كنا عظاما خيرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هو بالساهرة هل أت ك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ هب فرعون إنه طغام فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى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 بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطام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 إن تهي المأوام يسألونك عن الساعة أيان مر سام فيما أتم ذكرها إلى ربك موتها إنما أتم ذر ما من يخشها كأنهم يوم يروها لم يلبثوا إلا عشية أو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 حب وعين ب وقضب وزيتنا ونخلاء وحدائق غلباء وفاكهة وأباء متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه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 وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت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 وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم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 الَّلَّيْ يَحُورَ بَلَاءً إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقَةِ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 سب حسم ربك الأعلى الذي خلق فسواء والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله قثاء أن أحوا سنقرأك فلا تسا إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفا ونيسر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 كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيقر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلين يا بهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم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 طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتله ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما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 ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلق وتحمل عقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه او اطعم في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم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 بمد الساء كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذل بهم فسواها فسواها ولا يخاف عقبا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 للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنب هل أتقام الذي يأتي لَهُ له يتزكّم وما لأحد عُدّه من نعمة تجذّأ إلا بتقاؤ وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم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 كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطُغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى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 ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم لم يكون الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة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 جزاءهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْوا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم إذ الأخبار بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهَا هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصابر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده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 اذا ان جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم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 اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا من لا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيمه تكبيره المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والاجمال تقديرًا وتدبيرًا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين الذي أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مكافأ ولا مستغن عنه ربنا تم نورك فهديت فلك الحمد وتم فضلك فرزقت فلك الحمد وتم ما حلمك فسترتف لك الحمد اللهم لك الحمد أن نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاءك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حافظ وأن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 اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين سبحانك وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلمات سبحانك وبحمدك على حلمك وعلمك سبحانك وبحمدك على جمالك وجلالك وكمالك اللهم أنت حق من ذكر وأحق من عباد وأرف من ملك وأنصر من يبتغي وأجود من سئل وأكرم من أعطى أنت الأحد لا شريك لك والفرد لا لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر والقلوب لك مفضية والسر عندك علانية والحلال ما حللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك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 ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم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 اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الجنان اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اسكننا به الحلل والبسنا به الظلال واسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوت الشياطين فشغلته بالدنيا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 ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم أنق لنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الإهانة إلى الكرامة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخيور كلها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفت عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام إلى هنا إلى هنا إلى وخالقنا ورازقنا ومولانا قد حضرنا ختم كتابك وانخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا يا فرجنا يا فرجنا اذا اغلقت الابواب وانقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا لا غفرت ولا أما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إن نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاء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 يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا رهين أعمالنا اللهم اغفر لمن مضى من ولاة أمورنا وعلمائنا وأقاربنا وإخواننا المسلمين اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في صدر مخضود وطلح من وظل مندود يا غفور يا ودود اللهم إنا نسألك بوجهك الجنة اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب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 واهو شفيع المحسنين منا في المسيئين يا ذا الجلال والاكرام الهنا اجعلنا بتلاوه كتابك منتفعين والى الذي خطابه مستمعين ولاوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تتفضل على عبادك في هذه الليالي المباركة بعدق رقابهم من النار وتتفضل في آخر ليلة من رمضان بعتق عدد ما بعتق عدد ما اعتقت من أول الشهر إلى آخر اللهم فكتبنا من عتقائك من النار اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم اكتبنا, اكتبنا وكتب أبانا وأمّاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأن تراضاً عنه غير غضبان وجعلنا في موقف القيامة من الآمنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من من ينادى في الآخرة. اكلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين إلهنا ليس في الوجود إله غيرك فيرجى وليس في الكون رب غيرك فيدعى من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطرته إلى من نلتجي وأنت المولى القادر أم بمن نستنصر وأنت القاهر الناصر من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر يا إله الأوائل والأواخر يا من هو عالم بالسرائر والضمائر يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ندعوك دعاء المساكين دعاء من خضأت لك رقابهم وذلت لك أنوفهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوفهم وذرفت لك عيونهم وسبك وسكبت لك عبراتهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فلا تردنا خائبين اللهم هؤلاء عبادك اجتمع في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك نصب وجوههم إليك ورك ورفعوا أكف الضراعة إليك وأنت واسع المغفرة رحمتك وسعت كل شيء وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه يا دائم الإحسان يا دائم الإحسان يا عظيم الغفران يا كريم الصفح يا عظيم المن يا حسن التجاوز اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد من المطمئن وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك وأعز أولياءك. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه خير البلاد والعباد اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وتماسكها وتلاحمها يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم أدم على هذه البلاد نعمة الحرمين الشريفين ونعمة الأمن والأمان واحفظها وسائر بلاد المسلمين من عدوان المعتدين ومن من الكائدين ومن مكر الماكرين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدهك نسألك اللهم نصرك المؤزر لإخواننا المسلمين في كل مكان يا قوي يا أعز إلى هنا عظم الكرب واشتد الخطب على كثير من إخواننا المسلمين فاللهم ارحم ضعفهم اللهم اكشف ضرهم اللهم اكشف الضر عن المتضررين والباساء عن البائسين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين على الصهاينه الغاصبين المحتلين اللهم احفظ المسجد لا من عدوان المعتدين ومن كيد الكائدين اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم اكتب لنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وارفع درجاتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وحصن فروجنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم كاشف الهم اللهم فارج الغم نسألك اللهم يا مجيب دعوة الملطي يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم رحمةً من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم احقن دماء المسلمين في العراق اللهم احقن دماء المسلمين في العراق وفي كل كان يا حي يا قيوم، اللهم كل الأرامل واليتامى والمساكين والمحتاجين يا أرحم الراحمين، اللهم وفق أغني للعطف على فقرائنا يا حي يا قيوم، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم فقههم في الدين، اللهم علم جاهلهم. اللهم اللهم اكس عاريهم اللهم اطعم جائم جائعهم اللهم اشف مريضهم اللهم فك اسيرهم اللهم ارخص اسعارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرم اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك اللهم يا منزِل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هزِم الأحزاب اهزم أعداء الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز بقدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم غنيمة للمسلمين وعبرةً للمعتبرين اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد الإسلام واجعلها قنوات توجيه وإرشاد يا حي يا قيوم اللهم احفظ المسلمين من شرور قنوات رذينة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم عددا لمجتمعاتهم وأوطانهم اللهم اجعلهم قرة عين لأهليهم وأسرهم يا حي يا قيوم اللهم احفظهم ممن أراد بهم تغريرا تغريباً أو تكفيرا وتفجيرا وتدميرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم رد ضالهم إلى الحق اللهم ضل من غر بهم إلى الصواب والرشد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال إنك أنت الكبير المتعال اللهم احفظ نساء المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين اللهم جملهن بالحجاب والعفة والحياء والحشمة واحفظهن أن يفتن أو يفتن اللهم وفق رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم وفقهم وسددهم وأعنهم يا حي يا قيوم واصرف عنا وعنهم شر الأشرار وكيد الفجار اللهم وفق رجال أمننا اللهم اجزهم خيرا على ما قدموا على ما قدموا من حفظ أمن البلاد والعباد اللهم ارحم شهداءهم اللهم ارحم شهداءهم وعاف مرضاهم وجرحاهم وكل أسرهم وأهليهم وأولادهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم عليك بالسحر الأشرار، اللهم اكفنا والمسلمين ضر الأضرار، وحسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وكيد الكائدين، اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلزال والمحن، وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تغيير أو زيادة أو نقصان اللهم اجعل دعانا هذا مباركا على من قرأه وسمعه وشاهده وحضره وأمن على دعائه يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا من رحمتك محومين واجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن وأمتنا وبلادنا في خير وحياة سعيدة يا ذا الجلال والإكرام اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغ مسألتنا من خير الدنيا والآخرة فإنا نرغب إليك فيه ونسألك إياه نسألك أن تجود علينا بجودك وتعمنا بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير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 أنت مولانا فنصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل عليه ما زهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه وعلى الصحابة الأخيار المهاج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 Allah Allahu Akbar